التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ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 غُفْرَانَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا مِّن بَعْدِ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لهم ما يتقون وَنَكَنَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا دَادَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد مَا كَادَ يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم لقد تاب الله عليهم اتيم اذا ما كاد يزيغ قولهم فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم بهم رؤوف رحيم